آادك وَجك في هذه الحَق وَنوعة وَكان المؤين وَقُ الذيينَ لا يؤمنِن نَعملل على مكتِكُ إ آمِون وََ إِ مطَون وال فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن بما اوحينا هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لابيه يا ابي انني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم ليسا